وَقَضَىٰ يَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خاسرين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 وَقالَا الذيينَكَ فَأور رَبَّنَا أَينَ الذيذْنِ أَضَلَّانَ مِنَ الجِِّ وَالإِنسِنَ يَعَهُمَا تَ تحتأق داَ مِن لكُونَ مِنَ الأسفَلين إِ الذيينَقالَاوا رَبّونَ اللهَّهُ سَُّ ْتَقامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَل 117. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 118. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَشْتَهِي أَمْفُسُكُم وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَدَّعون نُذُلَم مِنْ غَفُولِ الرَّحيِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مِمَنْ دَعَ إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَ وَقَالَ إَِّنيِي مِنَ المُسلْلِمِين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم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 119. لأنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير